بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما اوصل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون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 وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخَرِينَ فلما أَحْسُرُ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ ومساكنكم لعلكم لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 ومن عنده لَا يَسْتَكْبِرُونَ عن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّعُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا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 وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَذِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَذِى الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيذَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا إن لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون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 وَدَاوُودَ وسليمان إِذْ يحكمان في الْحَرْثِ إِذْ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وقل لن آتينا حكما وعلما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 وكنا لهم حافظين وأيوب إِذْ نادى ربه أني مسني الضر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفر كل من الصابرين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 وكانوا لنا خاشعين والتي أَحْصَنَتْ فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آيَةً للعالمين إِنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وَأَنَا ربكم فاعبدون